فاذا برزوا من عندك بيت طائفه ة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله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 م و خ و ف ع ه النابلسي للعلوم ر ا ل ي ا س ل ع ل م ه ا ل ذ ي ن ن ي س ت ب ط و ه منهم لعلمه الذين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ة لاتبعتم الشيطان, الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك و ح ر ِ المؤمنين م و س و ل ه ا ل ن ا ب ل ذ ي ن ك ف ر و ا و الاسلاميه ل ه أشد ب ل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 موسوعه بتحية ا ب أ ح ن منها أ ر د ا إ ن ا ل ل ه كان ع ل ى كل شيء ح س ب ا ا ل ل ه لا الله لا إ ل ه إ ل ا هو ليجمعنكم الى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريب فيه